فقلت استغفروا ربكم إِنَّهُ كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بِأَمْوَالٍ وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا أَلَمْ تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا جعل الشمس سراجا، والله علبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكو منها سبلا في